Book 2 10 10 Včeraj, danes, jutri. Ams, al-yawm, Ams, Čeraj, je sobota. أمس كان السبت أمس كان السبت شيراي سم بيو فكينو أمس كنت في السينما أمس كنت في السينما فيلم كان الفيلم مشوقا كان الفيلم مشوقا دانس ينديليا اليوم هو الأحد اليوم هو الأحد دانس نه اليوم انا لا أعمل اليوم أنا لا أعمل أستعب بوم دماء أستالا بوم في البيت سابقى في البيت يو تري يي بونيديليك غدا الاثنين غدا الاثنين غدا سأعود للعمل مجددا غدا سأعود للعمل مجددا ديلم وبيسارني أشتغل في المكتب أشتغل في المكتب قدو يتو من هذا من هذا تو يبيتر هذا بيتر هذا بيتر بيتر يي شتودنت بيتر طالب, بيتر طالب كدو يي تو من هذه من هذه تو يي هذه مارتا هذه مارتا Marta je tajnica. Marta sekretera. Marta sekretera. Peter in Marta sta prijatelja. Peter va Marta prijatelji. Peter va Marta acizdiqa. Peter je Martin prijatelj. Peter so Marta. Peter zadik Marta. Marta je Petrova prijateljica. Marta sodika tu Peter. Marta zadi Peter. Knjigo in najnovejšo dostopno verzijo najdete na naši spletni book2.de. Dvojni v, dvojni v, dvojni v, pika, b, o, o, k, dva, pika, d, e.